قلنا بقومنا جميعا فما يكن لكم من نهدى والذين كفروا وكذبو بأياتنا أولئك أصحاب يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول به ولا تكونوا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَوْلَّوُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمُوا أتأمرون الناس في البر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينون a uh. واتقوا يوماً لا تجذي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منا شفاعة ولا يقبل